اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا ندعوك ونرجوك ونناديك ونناديك يا سامع الدعاء ويا كاشف البلاء يا عالم كل خفيه يا عالم كل خفيه ويا كاشف كل بليغ اللهم انا نقف بين يديك في هذه الليله من هذا الشهر المحرم الذي حرمته وعظمته يقف بين يديك يا الله نستصرخك ونناديك ونناجيك وندعوك ونستغيثك لأهلنا واخواننا في غزه اللهم يا الله فرج عن اهلنا في غزه اللهم فرج عن اهلنا في غزه اللهم فرج عنا هنا في وذا اللهم فرج عنهم يا فرج الكربان يا رب السماوات يا منزل الرحمات اللهم غلقت عليهم الابواب وامتى سبحانك من ابوابه مفتوحه لا تغلق اللهم فافتح لهم ابوابا سدت الطرق الا طريقك اللهم قطع عنهم الدواء والماء والدواء والغناء اللهم وانت سبحانك المعطي المانع الضار النافع لا عطاء إلا عطاءك ولا تأييد إلا تأييدك اللهم فمدهم بمددك الذي, الذي لا ينفد اللهم مددهم بمددك الذي لا ينفد اللهم انهم في اضطرار وانت سبحانك الجبار تجبر المكسور وتكسر المتجبر اللهم فاجبر كسرهم واكسر عدوهم يا جبار اللهم كما منلت على حبيبك صلى الله عليه وسلم واصحابه في شعب ابي طالب بالنصر والثبات اللهم فمن عليهم في حصارهم بالنصر والثبات اللهم زدهم به ايمانا ويقينا وعزيمه وتصميما وتوكلا واقداما اللهم ثبت الأقدام منهم وثبت الارض تحتهم اللهم يا الله أنت سبحانك الذي تطعم وتستيه وتميت وتحيي اللهم يا ربنا فإن تخلى عنه الجميع فإنك الذي لا تتخلى عن أوليائك وأنت القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم إنهم حوصروا وقوتلوا لا لشيء إلا لقولهم ربنا الله يا رب وقف العالم كله ضدهم إلا أن يقولوا ربنا الله لأنهم قالوا ربنا الله يا ربهم وربنا يا ربهم وربنا وإلههم وإلهنا هم انتسبوا إليك يا ربهم قالوا ربنا الله قاموا فقالوا ربنا الله انتسبوا إليك واعتمدوا عليك وحسبوا عليك فكن حسيبهم وأي يا رب العالم آية ومعجزة في نصرهم وتمكينهم علم بهم العالم أن من انتسب إليك لا يذل ولا يضل يا رب اجعل آية للعالم فيهم أن من حسب عليك لا يهزم ولا يكثر انتسبوا إليك انتسبوا إليك وقالوا ربنا الله ورفعوا راية لتحكيم شرعك يا الله وابوا أن يهادنوه وأن ينافقوا لأعداء الله ابوا أن يبيعوا أرض الله وأن يفرطوا في مقدساتك يا الله اللهم إنهم حماك المقدسات فحمهم اللهم احفظهم واحفظ بهم اللهم اغفهم اطعم جياعهم واكس العرات منهم واسق العطاش منهم اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم اللهم اغفهم يا مغيث يا درك الهالكين يا غياث المستغيثين يا امان الخائفين يا نور المستوحشين قطعوا عنهم النور وما عرفوا أنك أنت النور وبك النور ومنك النور وإنما النور في القلوب فيا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض تجلى عليهم بأنوار من أنوارك تغنيهم عن كل نور لسواك وحاشا أن يكون نورا لسواك حاش أن يكون نورا لسواك سبحانك سبحانك أنت النور أنت النور انرت السماوات والأرض وخلقت الشمس والقمر فيا الله يا رب العالمين كن معهم في مهنتهم كن معهم ولهم ناصرا ومعينا اللهم يا رب العالمين اللهم ألهمهم الصبر والثبات اللهم ألهمهم الصبر والثبات اجمع كلمتهم عليك يا رحم الراحمين واجمع قلوبهم على محبتك والجهاد في سبيلك يا قوي يا متين اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب تجلى عليهم بأنوارك واجعل منهم من إذا ضرب إنما ينطبق فيه قولك كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها كن سمعهم وبصرهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اهلنا في غزة وعلى جميع المسلمين يا رب نقف اليوم نبتهل اليك نناجيك نستغيثك لاخواننا في غزه يا رب تخلى عنهم البعيد والقريب يا رب وانك سبحانك حاشاك ان تتخلى عن عبادك المؤمنين يا رب يا رب يا رب فك اسر الماسورين منهم يا رب يا رب يا رب عجل بالفرج القريب يا رب قد بلغنا عن حبيبك صلى الله عليه وسلم أن طائفة لا تزال في بيت المقدس منصورا ظاهرة اللهم فاجعلهم من هذه الطائفة التي تعجل على أيديها بالنصر والفرج وأنحفنا في ركابها المجاهدين ولا تحرمنا من شرف الشهادة في سبيلك مقبلين غير مجملين رزقنا الشهادة على اعتاب المسجد الأقصى المبارك أكرمنا بالشهادة على اعتابه. نرفع يا رب رايتك ونعلي دينك يا رب أكرمنا بالشهادة في سبيلك مقبلين غير مقبلين اجعلنا من الجند الذي يحرر الأقصى ويطهر فلسطين ويجدد للأمة الدين استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين يا ربي يا الله نستغيثك لاهلنا في غزة يا مدبر أغنهم بتدبيرك عن تدبيرهم يا مسيطر يا مهيمن أغنهم باختيارك عن اختيارهم يا ربي كلهم معينة كلهم ظهيرة كلهم ظهيره قوي شوكتهم يا رب قوي شوكتهم يا رب اللهم عليك بمن خذلهم اللهم عليك بمن حاربهم اللهم عليك يا ربي بمن عاداهم اللهم كن لهم وكن معهم وانصرهم يا من أنت حسبنا وحسبهم يا نعم الوكيل يا من علمتنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ندعوك يا نعم الوكيل وهل هناك وكيل سواك وهل هناك وكيل غيرك أنت الوكيل بل أنت نعم الوكيل يا نعم الوكيل يا نعم الوكيل تولاهم يا نعم الوكيل انصرهم يا نعمه الوكيل ايدهم يا نعمه الوكيل فرج عنهم يا نعمه الوكيل انزل عليهم فضلك يا نعمه الوكيل انزل عليهم رضوانك يا نعمه الوكيل ينصرهم يا رب يا ربي هم من البقيه البقيه في هذه الارض التي ترفع رايه الجهاد في سبيلك والتي تقاتل في سبيل اعلاء كلمتك وإنا ندعوك يا ربك ما دعاك حبيبك صلى الله عليه وسلم واستغافك في مدرب فاستجبت له إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربي نستغيثك إن تهلك هذه العصابة يا ربي فلن تعبد في الأرض يا ربي يا الله فأغفهم مدهم بملائكة من عندك مدهم بجند من جنك سخر لهم الارض والسماوات سخر لهم الارض والسماوات سخر لهم الكائنات سخر لهم الكون وما فيه يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ارحم لهم سواك من لنا ومن لهم سواك يا رب يا الله يا نعم الوكيل يا نعم الوكيل يا نعم الوكيل تولاهم وتولانا ورعاهم ورعانا يا رب ردنا وشباب المسلمين وبنات المسلمين إليك يا رب انا نعلم من أنفسنا أن أهل المعاصي والذنوب ونعلم أن معاصينا وذنوبنا سبب في هزيمتهم وسبب في تراجعهم وسبب في خذلانهم فما نزل ملاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة فيا رب لا تؤاخذنا ولا تعاقبهم بذنوبنا يا رب ردنا إليك يا الله خذنا إليك يا الله خذ بأيدينا إليك ارزقنا التوبة التوبة التي فيها كل خير التي فيها كل نصر التوبة الكاملة التي نعظم فيها حرماتك يا رب اشكو إليك الأحوال حرمات تنتهك هنا وهناك وفي ديار المسلمين جهارا نهارا يا ربي فأصبح الحال أصبح الحال وهيئ للأمة من المجددين العلماء الوارثين المربين المزكين من يردوهم الى الدين ومن يطهروهم من كل ادران وأمراض ظاهرة وباطنة في كل حين يا رب يا رب اسق العباد والبلاد اسقنا يا رب بماء الغيث وماء النصر وماء النور على القلوب يا الله يا الله لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا ولا تعاملنا بما نحن أهله لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا لا تحرمنا خير ما عندك في ما عندنا يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا رب العالمين نصرك الذي وعد نصرك الذي وعد نصرك الذي وعد عجل اللهم بالنصر والفرج على المسلمين عجل بالنصر والفرج على المسلمين عجل بالنصر والفرج على المسلمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا ربي يا الله اجعل لإخواننا وأهلنا في غز لنا هم فيه فرجا ومخرجا قريبا اجعل لهم فرجا ومخرجا قريبا اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالصهيبيين المعتدين اللهم عليك بالمنافقين اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم اللهم ادحرهم عن اوطاننا واصرفهم عنها مخزيين مذلولين مدحولين اللهم عليك بهم يا رب فانهم قد في البلاد واكثروا فيها الفساد يا رب فصب عليهم سوط عذاب يا من صببته على تلك الامم التي لم يخلق مثلها في البلاد فانه لا يعجزك شيء ولا يقف امام قدرتك شيء فيا قادر يا مقتدر يا قدير ارنا عجائب قدرتك في اهلاك اليهود والصليبيين ودحرهم اللهم من أراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين وادفع عنا اذى المؤذين اللهم وأصلحنا جميعا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه هلاك المسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والبلى والفتن والمحن ولا تأخذنا بالسنين إلهما إلهما وقفنا بين يديك متوسلين إليك خاشعين بين يديك منكسرين إليك نسألك يا رب الفرج القريب الفرج القريب الفرج القريب أصلح انصرنا على أنفسنا انصرنا على الشياطين انصرنا على أعدائنا لا تجعلنا يا رب سببا في خذلان المسلمين اللهم أصلح الأحوال منا ارزقنا التوبة يا الله زك نفوسنا وطهرها يا الله يا من هو زكاها وهو سواها زكها يا رب انت خير من زكاها يا ارحم الراحمين فرج عن المؤمنين في العراق فك أسر العراق وفرج عن أهل العراق يا رب إلى من نشكو إلى من ننتج أين نذهب أين نتوجه إلا إليك وانت الملك وهذه مملكتك وانت الحاكم فيها فيا احكم الحاكم يا رب العالمين حرمات تنتهك في كل يوم دماء المسلمين تنزف في كل يوم عفيفات تغتصب في كل يوم سجون قد امتلات بالمؤمنين يا رب يا الله لا نقول إلا كما قال حبيبك إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وانت وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهبنا إلى قريب ملكته أمرنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا سقطك اللهم ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى, العتبى حتى, ترضى. العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى يا الله تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وثبتنا يا ربي على العهد والوعد واربط على قلوبنا برباط اليقين ولا تردنا إلى الشياطين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين ولا تردنا إلى الشهوات وهو إلى النفس الاماره بالسوء ولا إلى حب الدنيا والانغماس فيها ولا إلى المعاصي والذنوب يا رب اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وقت لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققين بها حسا ومعنا ظاهرا وباطنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير الذي نصرته وأيته وانصر أمته ولي أمته وفرج عن أمته وصل على أصحابه وأتباعه وآل بيته الطاهرين وجميع المؤمنين وصل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين حميد المزيد